غفرت لك كأنهم لم يعصوا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباني يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة من ناسواك يا يا ربنا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 دمور حراك الشموع شموع تضيء طريق الرجوع دمعة التوبة مشاعر وأحاسيس ترسم طريق الأمان التوبة ابتسامة ونبضة قلب, قلب تفطر ألما وكملة التوبة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 ولا حاجة هي لك رضا إلا قويتها يا أرحم الراحمين اللهم تبع على التائبين اللهم تبع على التائبين اللهم تبع على التائبين اللهم أقبلهم عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك يا رب إن عظيم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن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 فمن أعظم من هجود والخلائق له عاصون يراقبهم ويكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه ويتولاهم ويحفظهم كأنهم لم يذنبوا يجود بالفضل على العاصي ويتفضل على المسيء من ذا الذي من ذا الذي دعاه فلم يجبه ومن ذا الذي سأله فلم يعطه ومن ذا الذي أمله لنائبة فقطع به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 الذي يفسد القلوب والعقول والبلدان والأبدان وهي تكسو الوجه سوادا وذل لا يزول ورب إلا بالإقلاع عنها والتوبة منها ثانيا العزم على لا يعود إليه أي إلى الذم أيها التائب شد بنيان العزم بهجر كل ما يذكرك بالذنب من وسائل الفساد ورفقة السوء تخلص من الرواس بالماضي وقطع السيلة بكل ما يذكرك به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 فقال استغفر لماعز عز ابن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز عز ابن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لقد تاب توبة لو قسمت بين أمّة لوسعتهم وهكذا قلب المسلم الصادق وإن وقع بضعف وغفلة سرعان ما يرجع ويندم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 أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذن ذنبا فقال رب أذنبت أو أو أصبت آخر فغفره لي فقال الله أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذن ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال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 ودَّ الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملُّوا من الاستغفار وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته أيها الناس من ألمَّ بذنب فليستغفر, فليستغفر الله وليتُب فإن عاد فليستغفر الله وليتُب فإن عاد فليستغفر الله وليتُب فإنما هي خطايا مطوَّقة في أعناق الرجال وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها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 تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أتوب إليك إلهي متابا ومهما ابتعدت أزيد اقترابا ومهما تجاوزت حدي فاني أوجه نحوك قلبا مذابا إلهي وأنت قريب مجيب أناجيك أطلب منك الثوابا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 اثنين فاكس رقم صفر ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، أربعة ثلاثة